وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 فَمَنْ زحزح عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا وان تصبر وتتقوا وان تصبر فان ذلك من عزم الامور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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وأذووا في وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلاهم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 ويغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مَأْوَاهُمْ جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما أن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 ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَأَتُلِيتَ مَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًا كَبِيرًا وَإِنْ خَفَتُمْ أَلَّا تُقَصِّطُوا فِي الْيَتَمَّ فَانْكِحُوا مَا طَبَلَكُم مِنَ النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَبَلَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَاء وَثُلَاثَة وَرُبَاعٍ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 وَبَتَلُ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنَّ أَنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنَّ أَنَسَتُمْ مِنْهُمْ رشدا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إصرَافًا وَبِدارًا أَيْ يَكْبَرُ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْ لا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله. الله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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان للرجال نصيب والأقربون وللسائ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر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 وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما لون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد كَانَ كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها وإن كان رجل يورث كلالا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 تلك حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ويتعدى حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الحمد لله رب العالمين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 واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربعا منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا والذين يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا حكيما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 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفاء وتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج مَكَانَ زوج وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قنطارا فَلَا تَأْخُذُوهُ منه شيئا آتُوهُ بهتانا قِنْطَارًا مبينا وكيف الْحَقُّ وقد رَبِّكَ بعضكم وَلَا بعض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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم, وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم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 ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه إن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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم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 بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشه.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 يريد الله ليبين لك ويهديكم سُنَنَ الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن ويريد عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الشَّهَوَاتِ أَن يخفف عنكم عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ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 لكم دينكم ولي دين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حميده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 كشيء في الأرض ولا في السماء يا من لا تخفى عليه خافيا يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون يا إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة انت جعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار نحن ووالدينا وجميع المسلمين اللهم وجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم وجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعله سابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم وجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيش اللهم اجعلنا ممن أقام حروف القرآن وحدوده ولا تجعلنا ممن أقام حروفه واضاع حدوده اللهم لا تجعلنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا معيونا الا عافيته ولا مسحورا الا فككت سحره ولا تائبا الا قبلته ولا ضالا الا هديته وَلَا ضَالًّا إِلَّا هَدَيْتَهُ ولا امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر الا سددته ولا مسافرا الا بالسلامه الى اهله رددته ولا ولدا الا اصلحته ولا عزبا الا زوجته ولا ايما الا زوجتها ولا حاجه من حوائج الدنيا الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم اللهم وردهم إليك ردا جميلا اللهم واجعلهم ذخرا لدينهم ومجتمعاتهم اللهم من أرادنا وأراد شبابنا واهلنا ونساءنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره اللهم وكفنا شره اللهم وكفنا شره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا قوي يا عزيز يا لطيف يا خبير يا أرحم الراحمين